ان الشرفه وبعد اخوتي الكرام هنا الكلام على العاقد نتكلم على نهاية ال... يعني هذه محاضرة سردباء العقد نتكلم فيها على الأهلية نتكلم فيها على الأهلية و... يكون ختاما لاركان العقد الأهلية الاهليه والكلام على العقدين وانه لا بد من الاهليه المراد بالعقدين كل من يتولى العقد كل من يتولى العقد اما اصاله وإما واما يعني أصالتك أن يبيع أو يشتري لنفسي أو وكارتا أن يعقد النيابة عن الغير في البيع حسب العقد لا يتصور وجوده بدون عقد فال هنا العلماء قالوا بأنه حتى استتم العقد يكون صحيحا لابد من شروط تتوفر في العقدين الشروط التي تتوفر في العقدين المشروط أن تتوفر في العقدين الأهلية، نعم، والأهلية هو أن يكون العقد أهلا للتصرف أو البالغ الرشيد يكون أهلا للتصرف فلا صح من صغير مميز أو مجنون غير مميز أو مجنون أو مبرس، فليصح التعاقد وصح العقد لا بد، طيب بس الأسئلة تكون بعد داس سمحوني أنا الداس لن أطير فيه. يعني اقول بأنه بان العقد لا بد له من العاقدان لا بد من الاهليه والاهليه ان يكون العاقد اهلا للتصرف الأهل التصرف هو البالغ الرشيد فلا يصح من صبي ولو حتى مميز وهذا ساءت إن شاء الله في هذا الباب فلا بد من الكلام على كما قلنا من أركان العقد العقدان وهذا ركن الثاني الأصيل من أركان العقد فلا بد أن يكون أن يكون العقدان كاملي الأهلية أو لابد أن تتوفر الأهلية حتى حتى نقول بصحة العقد الأهلية وأيضا مع الأهلية مسألة مهمة جدا مسألة تعارض الأهلية يعني المصنف هنا يقول الأهلية معناها في الشريعة صراحية الشخص الإلزام والإلتزام بمعنى أن يكون الشخص بمعنى أن يكون الشخص هنا في هذا الباب صالحا لأن تلزم حقوق غيره وتثبت له حقوق قبل قبل غيره وأن يكون صالحا لأن يلتزم بهذه الحقوق فإذا صار الشخص اهلا لثبوت الحقوق المشروعه له وثبوت الحقوق المشروعه عليه واهلا ان يلتزم حقوق يعني ينشئها أو ينشئ أسبابها القولية وكانت عنده الأهلية يجزئ به ذلك طيب هنا مسألة الأهلية وهو الأم الأهم في الكلام على هذا الباب وهو الكلام على الأهلية نعم. الأهلية كما قلنا أهلية تنقسم إلى قسمين أهلية الوجوب وأهلية الأداء أهلية الوجوب هي الصلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه يعتزلت هذه الأهلية الإنسان بناء على ثبوت الذمة القول تعالى لا قوما في مؤمن إلا ولا ذمة. وفي الصلاح ووصف شرعي يصير الإنسان به أهلا لما له وعليه بما له وعلي. يعني يحاسب على كل ما يكون من تصرفات وأيضا يكون عليه التزامات وواجبات يأتي بها. وله في ذلك الثواب على هذا. والأهلية الثانية أهلية الأداء هي صحيح الإنسان أن يطالب بالأداء أو يطالب بالأداء ولن تعتبر أن يعتبر أقواله وأفعاله نعم تترتب عليها الأثار الشرعية أيضا في ذلك والأهلية قد تكون أهلية كاملة وأهلية ناقصة أهلية كاملة وأهلية ناقصة وهذه الأهلية كما قلنا هو أن يكون مكلفا فيحاسب على التفريط نعم ويلزم يعني يلزمه الشرع بواجبات كبردة نأتي بها ويحاسب على أيضا التفريق التفرت وله الثواب على القيام بها والمهم عندنا هنا في أهلية الأداء المهم عندنا هنا هو أهلية هو أهلية الأداء لأنها التي تتعلق بمسألة العقود ومسألة البيع والشراء ومسألة نقل الملكية والذمة وغير ذلك. الأهلية لها عوارض يعني قد نقول بأنه زيد أو عم مؤهل لأن يبيع وأن يشتري زيت أو يشتري زيد أو عم مؤهل لأن يكون له يعني ذمة خاصة به. لكن هناك عوارض لهذه الاهلية قد تعترض هذه الاهلية فتوقف الاثار المترتبة او قل توقف الواجبات فالعوارض عوارض سماوية عوارض مكتسبة العوارض السماوية التي تأتي على الانسان صدرا لا يستطيع ان يردها مثل الجنون فالجنون في اختلال العقل وهذا من اعظم عوارض الاهلية ولذلك المجنون غير مكلف لا هو مطالب بأن يأتي بالواجبات ولا ذمته ومشغولة بشيء ولا أيضا يصح بيع وشراء وعطاء ومنعه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن الخطأ رفع القلم عن ثلاث قالوا المجنح حتى يفيق قالوا المجنون حتى يفيق ففي العبادات هو لا يحاسب على العبادات وفي المعاملات أيضا لا يؤخذ في مسألة المعاملات يعني البيع والشراء يكون بطلا إن تعقد فالعقد لا يستتم ولا يترتب عليه آثار وهذا لأنه فاقد كل كامل للأهلية وأيضا هو ليس ملزما لا بحج ولا بصوم ولا بصدقة ولا, ولا بصلاة هذا الجنون وإن كان يجن تارة ويفيق تارة فنقول حين الجنون هو غير مكلف وحين الإفاقة يكون مكلفا عنده أهلية الأداء وأهلية, وأهلية الوجوب يعني لمته تحتمل أن, أن يؤمر وينهى وايضا عند التعاقد له أن يتعاقد له أن يتعاقد تعقد صرع عن الجنون وهو العتة, العته، العته هذا يكون اختلال, اختلال في العقل أيضا يعني يكون عنده بلادة قوية جدا قليل الفهم فاسد التدبير فمثل ذلك يحجر عليه المعتوه يحجر عليه المجنون يعني خلص الأهلية فاقد الأهلية كلية أما المعتوه فيحجر عليه لأنه ما يستطيع أن يكون من يتدبر أمره وأن يعني يأتي بالمصالح لنفسه ويدفع عن نفسه المفاسد من ذلك أيضا النسيان فالنسيان وإن لم يكن كالجنون لكنه أيضا من عارض الأهلية النسيان لم يكن من الجنون لكنه أيضا من عارض الأهلية يعني النسيان هو ليس من الجنون لكنه من عارض الأهلية عارض عرض الإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به وهو لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء لبقاء القدرة بكم العقل وهو لا يكون عظرا في حقوق العباد لأنها محترمة لحياتهم لا للتلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع المتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه الخطأ والنسيان مستكره عليه وقد قال الله تعالى عنهم يقول أنهم قالوا ربنا لا تأخذنا إن نسينا إن نسينا وأخطأنا قال الله تعرف على قد فعلت قال الله تعالى قد فعلت وأيضا من عوارض الأهلية النوم عليكم عليكم النوم النوم من عوارض الأهلية والإغماء ايضا من عارض اهلي النوم من عارض اهليه والإغماء ايضا من عارض اهلي فالنوم ينافي الاداء والوجوب ينافي اهليت الاداء للوجوب النوم هنا, هنا فارق بين عارض الجنون وعارض النوم او عارض النسيان وعارض النوم ان عارض النوم ينافي أهلية الاداء للوجوب والمعنى انه مخاطب بالصلاه مخاطب بالصوم فهو ينافي اهليه الأداء فقط دون وجود فما دام الإنسان نائما أو مم عليه فليست له اهليه الأداء لانها تقوم على التمييز بالعقل وهو في نوم يغيب العقل عنه ولا تمييز له حاله نومه أو إغمائه وعلى هذا لو كان الرجل يتكلم وهو نائم وهذه فيها مرض في مرض عند بعض الناس يتكلم هو نائم إن كان الرجل يتكلم وهو نائم فهو إن كان نائما ويتكلم وهو نائم لا يعتد بقوله يعني لو أمرته دخلت عليه واتو توقظه هو نائم مستغرق سمع صوت قال أنت طالق بالثلاث طالق أنت عليك أم كظهر أمي ووقتي فهنا هنا لا يعتد بقوله لا يعتد بقوله وطلاق لا يقع حتى أفعله لو كان يمشي وهو نائم وأخذ أحد فجعله يمضي على أوراق بيع أو, أو شيء من ذلك لا يؤخذ بها بل الفقهاء مثله مثلا أنه لو كان نائما مستغرقا ثم تقلب فوقع على أحد فقتله لا لا تحمل شيئا لا يعاقب بدنيا وقد تكون المسألة على الضمان ملاشت عليه على العقلة هتكون خط واذا وإذا أتلف ما يعني شيئا يضمنه ما دامت المسألة في المال والنوم يجب تأخير الخطاب بالأداء لكنه يكون مخاطبا بهذه الصلاه ليس في نوم تفريط انما تفريطه في اليقظه قال يعني ليس ليس ليس انه تفريط انما تفريطه في اليقظه ان يترك الصلاه الى نجي وقت الصلاه التي الذي بعدها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه ناسيها فليصليها وقت ما ذكرها هذا ايضا من عوارض الأهلية ومن عوارض الأهلية ايضا المرض فالمرض <تصفيق> ان كان مرضا في العقل فهو ينافي الاهليه وان كان مرضا في في البدن كالاعياء كك كك من الامراض فانه لا ينافي لا اهليه الاداء ولا اهليه النبوب لكن طبعا يسقط عنه بعض الواجبات الا لا الا مع مع عذر الا واجبه مع عذر فتسقط الواجبات بالاعذار وأزكى نقول نكاح المريض إن كان المرض مرض موت فهو صحيح عند جمهور أهل العدل بصدور من, من من صاحب الأهلية وتراخ المريض أيضا يقع يقع أنا أدخل بها البينة يقع إذا إذا أبانها يقع تراخه فهي ليست من العوارض ليست من العوارض التي يتم في الأهلية هذه بالنسبة للمسألة الأولى هناك عوارض هذه العوارض العوارض هذه عوارض يعتقد قدر بها عوارض سماوية هناك عوارض مكتسبة وعارض الجهل عارض الجهل فعارض الجهل أيضا الحق أنه أنه كما قال علماؤنا عارض الجهل يعتبر لأن الله قال ومتكون معتدين حتى نبعث رسوله فالجاهل ولا وقع في الكفر لا لا لا يأخذ على ذلك ولو وقع في حد من الحدود وكان نشأ بمادية بعيدة عن الإسلام عن أهل الإسلام فلا يأخذ ذلك أيضاً. الجهل في المعلوم بالدين بالضرورة غير معتبر الجهل المعلوم غير معتبر والحق أنه كما قلنا الجهل عارض عارض في الأصول والفروع عارض في الأصول والفروع، فلو أتا شيئا أو أتعاقدا محرما وهو يجهل ويجهل التحريم فهذا عذر له فهذا عذر له، لكن هل يعتبر وترتب عليه آثار أم لا لا لا ترتب آثاره المسألة فيها تفصيل في هذا الدرس. الجهة العارض مثل ذلك أيضا لو قلنا بأن الرجل قال لمرأته مثلا, مثلا قال لها سرحتك لأهلك وهو يجهل بأن التسريح طلاق لا يقع الطلاق أو قال لها حبلك على الغارب ولا يدير هذا طلاق وفي نية فهذا أيضا لا يقع فالجهل أيضا عارض من العارض كما قلنا الراجح الصحيح في هذا الباب على تفصيل لا ندخل فيه الآن أنا نريد أن نختم الكلام في هذا الباب والخطأ أيضا الخطأ عارض لأن النبي قال رفع المثل الخطأ والنسيان وما عليه ورما يقولون الجهل أخو النسيان يعني عشان نعلم بأن مساءة النسيان كان عارض من عارض أهلية المكتسبة نعم الجهل أيضا ينزل منزلته الخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع أن أمات الخطأ والإنسان ما عليه والخطأ هو أنه وقوع القول أو فعلة من الإنسان على خلاف ما يريده أخطأ فيه وهو عذر عذر من الأعذار التي بها يسقط حقوق الله تعالى عذر من الأعذار التي بها يسقط حقوق الله لفعلها كخطأ المفتي أو خطأ الذي جهل القبلة عن اجتهاد وكذلك يعني يصلح أن تكون شبهة تدرأ بها العقوبات المقررة كالحدود غيرها لأن الحديث الآن الحديث الآن الحدود تدرأ بالشبهات حديث ضعيف لكنه الحدود تدرأ بالشبهات وفي عخول عباد ان كان الحق عقوبك القصاص لا يجب بالخطأ لأن قتل الخطأ ما عليه إلا الدية والكفار ما عليه إلا الدية والكفار قتل الخطأ ما عليه إلا الدية والكفار والقصاص ععقوب كاملة فلا يجب على المخطئ أن نوم عذور أما حقوق العباد المالية فلا مال الغير حتى ولو بالخطأ فإنها يضمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلو مال مرء مسلم يلقيه نفسه منه فحتى لو أخطأ فالصحيح الوالي حتى لو أخطأ فعليه أن يضمن المال يبقى إذا عندنا الجهل أيضا نتكلم فيه الجهل والخطأ من العوارض المكتسبة الجهل والجهل بعض العلماء يرونه لا يعد عذرا في دار الإسلام لأن العلم فيها مفروض على من فيها فلا يعذر المسلم بجهل الأحكام العامة الوضاحة لا يخص فيها حقا نقول لا بد أن نفهم شيء. الأحكامه أحكامه قسمان. أحكام متوترة وأحكام معلومة مدين بالضرورة. هذه لا جهل فيها. هذه لا جهل فيها. إلا إذا نشأ بمادة بعيدة. فالجهل هنا لا يكون عذرا ولا يكون عارضا من العوارض. نعم. أما إذا كان الحكم حكم خفي، فالجهل هنا يكون عارضا من العوارض التي تعتبر لذلك. وأيضا يعتبر الجهل بالواقع بالواقع عذرا. يعني الجهل ولما يكون من عورض الأهلية المتكاملة لكنه يعتبر عذر عذر في الاجتهاد في موضوع الاجتهاد صحيح الذي لا يخالف كتاب السنة أو الإجماع كما هو عفو عذر عفو في عفو أحد ولي, ولي القتيل عن القصص وكان نكاح بلا شهود أيضا اتفاء بالإعلان كل ذلك من الجهل يكون فيه عذرا وقد يكون عظرا مكبولا أيضا إذا وقع في الحرام كأنك حمراء هي أخته في الرضاع أو أمه في الرضاع شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل قال له إن فلانة زعمت أنها أرضعتنا قال فارقها قال يا رسول الله قال كيف قد قيل سأقول هذا على الورع أو أقول هذا على الوجوب المهم أنه, أنه أخذ يعني لما أخذ بقولها لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن قبل ذلك لم يؤخذه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لماذا لم يؤخذه النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل قبل ذلك أنه نكحة ب امرأة هي أرضعاته خمس رضعات مشبعات او امرأة رضعت معه خمس رضعات مشبعات هو لا يعلم فلم يؤخذه النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يعذره ولكنه قال كيف هو تتقيل يعني لو كانت ارضعاتك ففارق هذا بالنسبة للجهل فاكون عذرا لكنه لا ينافي الأهلي أيضا لا يكون الخطأ من عرض الأهلي إلا كما قلنا في أن يكون عذرا في سقوط حقوق الله كخطأ المفتي أو خطأ الذي اجتهد في القبلة ولو أخطأ فإنه صلاة صحيحة ولا بعيد. بل والجهل بالعقوبة جهل بالتحريم أصلا الجهل بالتحريم عارض أيضا يعني والخطأ كذلك عارض كالمرأة التي, التي أتى بها عمر الخطاب وأراد أراد أن يعني يرجمها لنا كانت أخذها فاعترفت أنها زنت فلما أراد أن يرجمها قالت له نعم مع مرعوش بدرها ميني فعصلا قال يا رسول الله يا أمير المؤمنين أنها تتوجه بها والمعنى أنها جاهلة، فلما قال ذلك، تركها كاف أمر من الخطاب رضي الله عنه رضى الله عنه الله عنه تركها ولم ولم يقم عليها أحد، فالخطأ أو الجهل كذا باب أيضا يسقط حق الله تعالى، بل يكون شبهها تدري به الحدود ولا الحدود تدري بشبهها من عارض أهلية أيضا، الهد أن يراد بشيء ما لم يوضع ما لم يوضع عليهم. العلماء قالوا هذا يعتبر لا ينافي أهلية الوجوب ولا الأداء لكنه قد يؤثر في بعض الأحكام لا سيما وأن أقسام التصرفات القولية إخبار أو اعتقاد أو إنشاء فالإخبار الهازد يبطلها مهما كان موضوع الإخبار لأن صحة الإقرار تقوم على صحة المخبر به والهازد دليل ظاهر على كذب ما أقر به أما الاعتقادات فلا يمنع أثرها لو تكلم بكلمة الكفر هازلا صار مرتداً, صار مرتدا وأيضا في مسألة الإنشاءات مسألة النكاح والطلاق والرجعة كل ذلك يقع يقع منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزهن جد جدهن جد وهزهن جد الطلاق والنكاح والرجعة وايضا استفى ليس من العوارض لكنه يحجر على صحيح على صاحب على تصرفات صحيح هذا بالنسبة للركن الأول من أركان العقد وهو الأهلية وتكلمنا عن الأهلية لا بد أن يكون بالغا مسلما بالغ لا بد يكون بالغا عاقلا اختلف العلماء هنا في مسألة الصبي وعقود الصبي الجمهور على أن عقود الصبي وإن كان مميزا بأنه بأنه لا يصح ولا يعني كانت صفقات بالملايين مثلا والصبي المميز هو الذي يعقدها على أنه لا صح والأحناف يرون أن عقود الصبي المميز متوقفة على الوصي أو متوقفة على على الولي إذا أجازها الولي صحت وإلا فلا تصح والجمهور كما قلنا قالوا بأنها لا تصح أصالة لكن في الأمور التفهة الأمور التي لا وزن لها فشبه اتفاق وإجماع على أن, على أن هذه التصرفات تكون نافذة يعني لو ذهب الولد الصغير يشتري شيئا بدو بأموال ليست كثيرة فإن العلماء قالوا التعاقد ولا يصح لو ذهب فاشترى كبريت مثلا أو اشترى شيء من, من السكر أو غير ذلك من أدوات البيت التي تحتمل يعني الأمر يسير فيها قال العلماء يقولون يمضي العقد العقد يكون على الإنضاء فالصحيح أنه يمتلك رجل مالهم يمتلكون السلعة التي أتى بها الصبي أما إذا كانت صفقة من الصفقات الكبيرة جدا المين أو كان مميزا أو ناهز الاحترام ما تصح ما تصح ولذلك العلماء يقولون الصبي المميز تصح عقوده وتصرفاته النفع نفعا محذنا كقبول الهبة والصدق وأيضا الوصية والوقوف أو الوقف دون حاجة إلى إذن الولي أما العقود التي أو التصرفات التي تكون فيها شيء من الضرر المحد عليه أن يهب مثلا أو يص أو, أو, أو يطلق أو يتكفل كل ذلك يعتبر ضامناً له، فهذه لا تصح ولا ولا يُخذ بها. الركن الثاني من أركان العقد بالنسبة للعاقدين الولاء. والولاية مأخوذة من الولي وهو في اللغة الولاية المحبة والنصرة أما في الاستلاح فهو تنفيذ القول الغير شيء شاء الغير أم, أم أبا يعني يكون وليا له في التصرفات لكي ينعقد العقد ويكون صحيحا نافدا وتترتب عليه أثاره لا بد مع جانب الأهلية أهلية الأداء يعني أن تكون له ولاية التصرف في ذلك وهي أيضا كما قلنا في تمام الملكية فإنه لا يجوز له أن يتصرف في شيء لم, يتم أو لم تتم له ملكيته هذا هذا بالنسبة لأركان العقد وبذلك نكون قد أغلقنا باب والكلام على مسألة العقد يعني إماما وإن لم نكن قد وسعنا الإمام كليا لأنه بقي لنا خيار الشرط هذه, هذه هي آخر أعتذر. يعني مسألة خيار الشرط أو خيار المجلس عشان علي إشارة لكن التوسعة فيه سيصعب علينا أن نأتي بها الآن فختاما الكلام على الركن الثاني من كان العقد وهو الأهلي لو في أي سؤال تفضلوا الاختبار قد يكون فيه سؤال مقالي من أجل التمييز فقط وبعد ذلك تكون الأسئلة اختيارية بإذن الله تعالى لو في أسئلة تفضلوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>